اقراء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في مجلسنا القرآني الذي نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم فيه السكينة وأن تغشان الرحمة وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله في الملع الأعلى عنده نرحب معنا إخوة الإيمان بضيفنا فضليت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية ضيفا كريما على البرنامج مرحبا بكم فضيلة الشيخ أهلا وسهلا هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتلقى القرآن غدا طريا من فام فضيلة الشيخ كما أنزل على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وكما ورد متواترا عن القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا إلى الآية الثانية والستين من سورة ألي عمران ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية الثالثة والستين من السورة الكريمة من قوله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فضلت الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة رسول الله الغر المحجلين أولهم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين عليم بالمفسدين نعم. يعني الإخفاء وقد بالك بس الإطلاق هو الذي قرأنا به على مشايخنا الأخدم اتباق الشفتين أو الانفراج, الانفراج الخفيف وعجعل الشفة على العرض مش على الطول يقول تعالى مو أجيب واو ان علية يوم من مفسدين كذا مثلا فضلة الشيخ ما وجه القراء في هذه الآية الكريمة؟ نبأس أي وجه القراء كلهم متفقين مع بعض كل القراء متفقون على أنا هذه أنا. الرواية آه. إخوتنا إخوة الإيمان وصلنا بحمد الله تعالى إلى الآية الرابعة والستين من سورة آل عمران ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عصم من اول قوله تعالى قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كلمة سواء بيننا وبينكم. سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فتح الله لكم فضلة الشيخ نريد فضلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على وجوه القراء العشرة في هذه الآية الكريمة أصولا وفرشا قل يا أهل الكتاب المنفصل واضح قرأه بالقصر كمان مرة من بقى القصر والتوسط قالون ودور أبي عمر نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوتي وأبو جعفر ويعقوب. والله يقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشق والذي يقرأه بالتوسط المد خمس حركات عاصم فقط لا. يبقى عاصم له ايه اربع حركات وخمس حركات قرأنا به على مشايخنا خمسة او ايه او اربع. اربع حركات أربط شوي هكذا تربطه بالصل. أما ست حركات فورش النافع وحمزة نعم. رضي الله عنه وارضاه. فتح الله لكم قبيلة الشيخ هذا هو المد المنفصل. يا أهل الكتاب تعالوا إلى النقل لورش تعالوا إلى والسك لخلف مع التحقيق. تعالوا إلى ولا تعالوا إلى والبقون بالتحقيق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا مد متصل لا يجوز قصره أبدا يا وذالك قال عليه واجب المد واجب المد لا يقصر أبدا هنا بقى التفاوض في الحركات قرأه ورش ست حركات وحامل زائد وقرأه الماقي إلا أن العاصم بعد مرتبة التواصل له خمس طيب من الذي يكره بالتواصل قولا واحدا التواصل قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمر وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر كل دول بيننا وبينكم ألا ميم جمع أتى بعدها همزة قطع من الذي يصلوها ست حركات يصلوها بست حركات ورش عن الإمام نافع عن المدني يقرأ كيف وبينكم ألا نعبد إلا الله يصلوها تبقى ست حركات مد منفصل قرأ قالون بالإسكان والصلة وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة والباقون بالإسكان وصل ضم ميم الجمع قبل محرك بركن بركن ابن كثير وقالون بتسهيله جلى وصل ضم من جمع اصل الدره خلاص نعم حضرتك للخلف فقط بالخلاء نعم ان لا نعמוד الا الله ولا نشرك به شيئا ولا شيئا قرأ ورش بتوسط اللين ومد 4 حركات شيئا ولا شيء ولا وقرأ حمزة بالسكت بخلف عن خلاد شيء أولى على خلل شيء أولى يقول الإمام الساطبي وحرك الورشن كل ساكن آخر صحيح بشكل الحمزة وحذفه مسهلة. <تصفيق> وعنده روى خلف في الوصل سكت مقللة يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقل له وجهين خلف ويسكت في شيء وشيئا ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على نفظه شيئا وشيء يعني شيئا منصوب وشيء المرفوع والمدرو المذهب من الأول عن حملة خلاد ليس له ساكت الاطلاع عند الساكن الساكت الأول والوشي ملوش خالص المذهب من الأول خالص بخلاف وبعلاقة الوشي والساكت المفصول متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني نا. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام التعريف عن حملة تلا وشيء وشيء لم يد عند المذهب ده يذكر لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال؟ ال وشيء وشيء فقط. ملوش داعي الساكن للإيه؟ لنقرأ إليه وارش. إذاً فا يشترك في هذا فقط؟ بس يذكر في المذهب ده بس. لما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيك فضيلت الشيخ. ولا تكل بعضون بعض أرباب النقل وارش. والسكت بخلف لخلف عن حمزة. أربابا من دون الله ونفس، فإن تولوا فكونوا شهدوا بأننا مسلمون. بالدار السكون للجميع القراء جائز المد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخوةنا إخوة الإيمان نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط اللين. قُل يا اهله الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا ربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فاتح الله لكم فضلة الشيخ نستمع وفضلة الشيخ أيضا إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ألا نشرك به شيئا أولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فتح الله لكم مبارك الله فيكم فضلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الرابعة والستين من سورة آل عمران ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية الخامسة والستين من السورة الكريمة من أول قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم بن أبي النجول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون فتح الله لكم فضلية الشيخ نريد فضلية الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء العشرة في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والضرة أصولا وفرشا يا أهل مد فصل يا أهل الكتاب لمه إذا وقف البزي ويعقوب بالهاء لمه نعم البزي بخلف ويعقوب بلا خلاف نعم لمه؟, لمه لمه عند الوقف للبزي ويعقوب وفيمه وممه خفه عمه بمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهله نعم ولمحلى وسائرها كالبزي تحاجون في إبراهيم مد منفصل واضح واضح فضلت الشيء إبراهيم وما أنزلت مد منفصل واضح واضح فضلت الشيء أتبراه أتبراه قالون من فتح والتقليل وبالخلف بلل وقرأ ورش وحمزة بالتقليل وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى التوراة التوراة التوريه هذا فتح وتقليل وإملة بالضبط والإنجين النقص الورش نعم. والسكت قولا واحدا أن والسكت وسكت والتحقق كيف يكون نطق فضلة الشيخ والإنجين إلا والإنجيل إلا لورش والإنجيل إلا والإنجيل المقيمة إلا من بعده ونقف أفلا تعقلون مد عرض السكون جائز المد لجميع القراء فتح لكم فضلة الشيخ فضلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة ولجيل إلا من بعده أ تعقلون فتح الله لكم فضلة الشيخ نريد ايضا فضلة الشيخ ان نستمع الى الاية الكريمة برواية خلاد عن حمزة بالسكت. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما, وما انزلت التوراة وال إنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أخيرا فضلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية الدورية عن الإمام الكسائي يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوريت والإنزين إلا من بعده أفلا تأكلون فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخواتنا إخوة الإيمان أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اقرأوا القرآن ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف مع تحيات عماد الدين عبد الخالق